ومنهم البابا. الذي يترضى على عرش الكليسة. وانا في اذنه. اقول له يا ايها الانبى سنيدة انزع فكرة الزعامة من رأيك. لا في يوم من الايام انك ستكون رئيس دولة. ان كان في ذهنك ان تقيم دولة على عرض تنقلت من الاسكندريه الى اسيوط واحل بينها خط حديد فعل الامر تاريخا لن يعيد نفسه ابدا اذ كنت تظن ان لا على مصر فنحن ابناء مصر ولكننا مسلمون نحن ابناء مصر ولكننا مسلمون وعنا لما سمحنا للهدى امننا به فمن يوم بغدا ولا رأعا. انضح شكرة الزعامة مرات لن تقوم لك دولة على عرض مصر اسلامي. لن تقوم لك دولة على عرض مصر اسلامي. لن تقوم لك دولة على عرض مصر اسلامي. واذا كنت ستستحين بامريكا فنحن سنستحين بالحي الذي لا يموت. with rock and